أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كل كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته Rab'na ولا tuhammilna ma la taqa ta lana bih wa'afu anna wa'afir lana wa'arhamna أن تمو لنا ربنا. صدق الله